إِذْ إِذْ تَقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِقَوْلٍ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وقَلَّ فِي بُيُوتِكُمْ وَنَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِم نقَلَاتَ وَآتينَ الزَّكاتَ وَأَقَعنَّ اللهَّه رَسُول إ ماَا يُريد اللهَّهُ لُذْهِبَ عَ كُمِّج تَ أَهْل البَْيتِ وَيُطَهَكُمْ تَطهير وَالكُرَّ مَا يُطلَ فيِي بُيوتِكُم مِنْ آياتاتِ الَّه وَالْشِكْمَ